ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مخترا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولهم دبرين وما أنت بها درعني عن ضلالتهم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 أَيَوْلَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالَ الَّذِينَ غَوُوا عِلْمًا وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ الذين ظلموا معذرتهم ولا هم مستعتبون ولقد ضربنا بالناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولنما الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف الذين لا يوقنون.